صلاة القيام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 تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله, الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة خبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه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 والله لا يهدي القوم الفاسقين الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إلَّا جَاءْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوْحِيَتْ إلَى الْحَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك.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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم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 ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْيِرَ اللَّهِ التَّخْذُ وَلِيًّا فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu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 وهم ينهون عنه وينأون عن وأي يهلكون إلا أنفسهم وما يشمون ولو ترائذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدئ لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكموا في الظلمات مي شئ الله يضلل و مي شئ يجعله على صراط مستقيم اللهم الله أكبر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 فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.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 إن التبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أ تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة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 Assalamualaikum alaikum wa Assalamualaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu Allah akbar. Allah.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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين كل ما ينجيكم من ظلمات البر والبعر تدعونه تضرع وخفية لأن الجنا لأن أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيئاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلست عليكم بواكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الله. على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوة وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شبيع وَإِنَّ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ إلَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُلَاءِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ قابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدأتنا قل إنه هدى الله هو الهدى وأمرنا لنصلي لرب العالمين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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة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 wajih أفواكثوا ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسعة ربي كل شيء علماً فَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بِهَا قونا ليسوا بها بكافرين أولئك هدى الله فبهده مقتد قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر آل العالم وما قدر الله حق قدره إِنَّ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِسَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نور تجعلون تجعلونه قراط ستدونها وتخفون كثيرة وعلمتم ما لم تعلم أنتم ولا آباءكم قل لنا هزم ما لهم في خوضهم ينعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَنزَلَ رَبُّكَ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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تغفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ الله اللَّهُ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذي أنزل من السماء أخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبناتهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركوه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصَرَ فلنفسه ومن عمِّي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذالك نُصَرِّفُ الآيات وليقولوا درست ولنُبَيِّنَهُ لقوم يَعْلَمُونَ اتَّبِعْنا أُوَحِيَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآية أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون Come uh on. -oh. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وغير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 قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم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 ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبدت عدونا كبدت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد والشكر على ذلك شكرا كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم قسم لنا من خشيتك ما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 جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل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 إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو عفو كريم كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنك ونسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار لرحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت العلي الأعلى أن تجمعنا في الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبداً رحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمةً من عندك نسألك اللهم رحمةً من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى نسألك يا باسط اليدين بالعطايا يا دائم الإحسان يا عظيم المن يا كريم الصف يا حسن التجاوز الله. اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا ذنوبنا وخطايانا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة الشريفة نورها ورزقها وبركتها ونصرها وهداها اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وسلامة وسعة رز فجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم إنك تعلم مكاننا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء إليك نحن البغراء إليك عبيدك سوانا كبير وليس لنا رب إلا أنت سبحانك فاللهم اقبل توبتنا اللهم أقبل توبتنا واغسل حومنا وأجد دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد أمسنتنا واسلوا السخائم صدورنا اللهم يا حي يا طيوم لرحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إلهنا عظم الكرب واشتد الخطر على إخوان في العقيدة مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهائمة المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين، اللهم إن لنا إخوان سبقونا إلى الدار الآخرة من ولات أمر وعلماء ومحبين، اللهم فاغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكن منزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفو وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى علو جناتك سابقين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوط ومراتع الدون إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخطون وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى من صار إليه اللهم تغمد برحمتك ومغفرتك موحدة هذه البلاد اللهم اغفر له وارحمه يا ذا الجلال والإكرام ورحم أئمة تتابع على حكم هذه البلاد اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له في طاعتك عمرا مديدا ورأيا سديدا وعملا فريدا اللهم وفق ولي عهده اللهم رده إلى البلاد سالما معافا يا ذا الجلال والإكرام واجعل ما ألم به طهورا يا حي يا قيوم اللهم وفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم احفظ أمننا اللهم احفظ أمننا اللهم احفظ أمننا واحفظ رموز أمننا ووفق رجال أمننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق علمنا ودعاتنا وقضاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إخواننا الآمن بالمعروف والنهين عن المنكر اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا حي يا قيوم يا ذا المنّ والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم احفظهم من براثن التكفير والتفجير والتدمير والتخريب والانحلال والعلمنة والتغريب إنك سميع قريب اللهم يا كبير يا متعال نسألك أن ترزقهم الوسطية والاعتدال يا حي يا قيوم وأن تجعلهم قرة لوالديهم وأن تجعلهم عدة لبلدانهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا ومحارمنا اللهم جملهن بالحياء والحجاب والعفاف والحشمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شرور الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خواتم أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القاك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك برحمتك وكرمك وفضلك يا أجود الأجودين اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن وفق لقيامها فمحي عنه كل ذنب ووزر أوفق لكل مذوبة وأجر يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المطرين. يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يتبرم بإلحاح الملحين نسألك ألا تحرمنا خير عندك بسوء ما عندنا اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وإن مغفرتك أوسع من ذنوبنا فجد علينا بجودك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين عاملنا بما أنت أهله عاملنا بما أنت أهله عاملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول متقبل ممرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ارفع عنهم البلاء. والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان واجعله خالصاً لوجهك الكريم يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لموتانا واشف مرضانا وفك أسرانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم إنك تتفضل على عبادك في ذلث الليل الآخر فتنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك فتقول هل من سائل فأعطيه سؤلاء هل من تائب فأتوب عليه هل من مستوثل فأغفر له اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا اللهم إنا نسألك أن تتوبر علينا اللهم سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدعنا ولا تحرمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنى خائبين ولا عما بك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عطوبتك وبك من كلام حصيثنا أن عليك أنت كما أذنيت على نفسك اللهم إنا, اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول واجعل أعمالنا خالصة لوجهك ولا تجعل لأحد فيها سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله, الله.